كم فيما من بعده خالفوا منه سادات بذا عرفوا وبعدد وصف قد وصفوا من قديم الذهن والزمن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بقرمتهم ربي فضعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بقرمتهم ربي فضعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بقرمتهم وعمتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم وعمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن والحمد لله رب العالمين